بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل القرآن.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 هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم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 كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهادة قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كثرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من أشاء إن في ذلك لعب رتل للأبل زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقاطرة والقناطر المقاطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متع الحياة الدنيا.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 خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا لنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قاما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وَمَوْقَتَلَ فَالَّذِينَ هُوْتُ الْكِتَابِ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَاءٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ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 وعير حساب لا يتقذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أَن تتقوا منهم تغوى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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وَمَا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه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 فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مُرْيَمَ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مُرْيَبَ وَإِن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 قال يا مريم أنا لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبلي من لدنك ذريتا طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين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 قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضاها أمرا فإنما يقول له وَأَلْـٰـمْـا لِـمُـوْحِـلِ كِـتـٰـبَ وَالْـحِـكْـمَـةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْـجِـيـلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطير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 ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كمثل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ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 يا اهل الكتاب ما تحاجون في ابراهيم وما كان زنة التوراة والانجيل الا من بعد افلا تعقلون ها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 آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آشره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَهْدَىٰ ۚ فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فضل بيد لن يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن آل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدنار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً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 يأتيه الله الكتاب والحكم والنور، وثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تلوسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالقفل بعد إن أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتابهم وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا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 أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَرَحُوا وَتَرَحُوا إلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ أَمَنَّا بالله وما أنزل علينا وما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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَنْكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ التَّابِرَاهِ مَحْنِي فَوْ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَلَّا الْكِتَابِ مَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ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 ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وَأُنَاكُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِن بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْبَنِي نَاطِقُونَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيَ الضُّجُونَ وجوه وَتَسْوَى وجوه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 وَمَا اللهُ يُرِيدُ إِلَّا الْمَعَالِي قُلِ اللَّهُمَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبادا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيننا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 ان تمسسكم حسنة فتلنسؤهم وان تنصب بكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يبدكم ربكم بثلاثة آلاف من إن الملائكة مؤمنين بل إن تصبروا وتتقوا ويعتوكم من فورهما يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف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 أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلي الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فذن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد الثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد الثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهم لما أصابهم فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواد الآخرة والله يحب المحسنين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 ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم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 لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِتَلَهُمْ ولو كنت فضا غنيض القلب لا فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إِنْ صُرِفُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ أَتْكُمْ وَإِنْ يَخْذُرُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيُّهُ غُلْ وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِأَسَ الْمَوْصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ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 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين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 سنكتب ما قالوا وقد لوموا بِغَيْرِ بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءتم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَد كُذِّبَ مَن مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 لا تبلون في أموالكم وأفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركون أذن كثيرة وإياك تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن سَقَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوا وَرَأَى أَغْوُرِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَنِيلًا فَبِأَسْمَاءِ أَشْتَرُونَ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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله.